من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كلي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يقول ذلك ثلاث مرات